Hvad er det, jeg føler, jeg siger, jeg er dømt, men jeg er dømt, men jeg jeg jeg må røfte den arena, bekymre dig til Allah er en ny, jeg må ikke jom. Jeg مجموعة عنيمنا دمع شيئا هلتها مجموعة عنيمنا دمع شيئا هلتها يا ديارنا عنيا لتي تم حذر الرسوم لتي وقت قد مضى لتي عوض طربتها قال البنتاء تهو لد سه ما عرب وقتنا تبوى كثر خمتها يا ديار العنياء لتي تمحادر رسوم لتي قد ما ضاع لتعوض طربتها قال بنتاه بهو لبسه ما عرف عن وقتنا قلت كاتف واكثر خمته وقتنا قلت كاتف واكثر كبدي اللي كناها تطعان بحث السهم وصدري اللي دائما الدوم تقرأ عبر الته شاب راسي قبل وقته وإذا كثر الهموم شفت سلمة بالمساير محدنا فليت كبدي اللي كناها تطعان بحث السهم وصدري اللي دومن تقرأ عبرت اش براسي قبل واد تهوى اذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساء يرم احد نخليته شفت سلمى بالمساء يرم احد نخليته حرار الصايده والله نا ما تهو فك وسبوقه ما عادك يلقط حبتها اشهد انها صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء لنكته بالك تقبل قدرته والحرار الصايده والله نا ما تهو Folkens bog er meget, det kan jeg få hættet. Åsheden er samme, hver vej aldrig dør. Alle ting er en kædbog, det